124. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين 125. قل أرأيتم إن كان من عند الله وَشَهِدَ به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن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 124. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب لِسَانَ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 125. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 وَحَمْنُهُ وَفِن صَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَ حتىََّ إذاَاابَ غَأَشُددَّهُ وَبَلَغَ وَأَغْبَعينَ سَنَتَ قَاال قَا رَبِّ أَزِعَنيِي أَنْ أأَشْكُرَ نِعمَتَكَلَِّي أَن عَمْتَ عَلَّ وَعَلَى وََالدَ وَأَنْ أأَعْمَلَ صَالِحَ تَ 124. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين 125. أولئك الذين أَحْسَنَ مَا أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والَّذِي قالَالَ لِوَالدَيْ أُفَِّّكُمَا أَتَعذَاننِي أَنْ أُخْرَرجَ أَتَعِذَنِي أَنْ أُخْرَرجَ وَقَد الْ خَلَنتِ الْقُرُون مَِا قَابد وَهُمَا يَْستَغثَانِ الل وَهُماَا يَْستَغثَانِ الله وَلَكَ مِن إِ وَعددَ اللهَِّ حَقّ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 وَقَدْ خَلَتْ النذر مِن قَبْلِكُمْ مُرْسَلُونَ وَقَدْ خَلَتْ لِجَارِكُمْ قَبْلَكُمْ مُرْسَلُونَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفِيكَنَا عَن آلِهَتِنَا 124. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 125. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما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 كَذٰلِكَ نَجِّزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآءٍ مَّكَّنَٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شيء.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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ بَيْنَ يَدَيْهِ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 نال مؤ بلک بل بِمَا ببھی مو